112. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا 113. لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا